قلت كلا بل الانام غريب انا في عالمي وهادي سبيلي هذا هو الغريب غريب عند العابسين من البشر ولكنه عند ربه في مقام كريم غربا غربا غربا غرباء والي الله لا نحن الجباه غرباء والتضيهنا شعارا في الحياة غرباء والي الله لا نحن هم شيئا هم شعارا والتضيهنا انت سل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الودا انت سل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب العباه غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا لن نبالي بالقيود بس نمضي للخلود لن نبالي بالقيود بس نمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء حار في دنيا العبيد غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله لا صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء لا اله غير الله لا نحني الجبا غرداء ورتضيناها شعارا للحياه غرداء ولا غير الله لا نحني الجبا غرداء ورتضيناها شعارا للحياه انت سل عنا فان لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الابا انت سل عنا فان لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما غربا غربا غربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ قطوبا للغرباء غربا غربا غربا